ثم يوم القيامة يُخزِّيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون في جم؟ قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقعوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون.